<تسجيل> استوى <أه> الله أكبر <أه> <أه> <أه> <أه> <أه> <أه> <أه> <أه> الحمد لله رب العالمين. <أه> <الحمد> لله> <ربي> العالمين> الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغلوم Alhamdulillahi وَلَضَالِّينَ كِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرَ أن لهم أجرا حسنا ما كثينا فيه أبدا ويُنذِرَ الذين قالوا تَخذَ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآباء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 Rabbana atina rahma وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لبثوا أمدا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 لَن من دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم ملفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ومن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظًا وَهُم رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتسالوا بينهم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 أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق من.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 اِذَنْ ابَدَا وَكَذَلِكَ اعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا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 أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِنْ وَلَا تَسْتَفْتِهِ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا لشيء انني فاعل ذلك غَدًا الا الا الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقَرَبَ مِن هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ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 وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ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 وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِن كَانَ الْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِسَشْرَبٍ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا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 يحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذهَ بِون وَيَبَسُون وَيَبَسُونَثابًَا خُضْْرًا مِنْسُ دُسِ وَإسْتَبَرقَ مُتَّكئينَ فِيهَا على الأرَاء niin ثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آت وكون لا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر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 he ma I don't think you're going to see this ever again. And I don't think لا اجدن خيرا منها من قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب مِن ei ole niin, että on niin, että on niin, että on niin, että on niin, تَكَ قُلْت مَا شَاءَ الله لا قُوَّةَ إِلَّا بِالله إِن تَعْنِي أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَا لَوْ وَلَدَا فَعَسَى ربي أن جنتك ويرسل عليها حسباً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ما. تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي Xaviya على عروشها ويقول يا ليتني لم ala بربي Voi, ولم تكن له urushaa. ينصرونه من دون الله وما كان من سيروا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما انزلناه من السماء Ahtelot به نبات الأرض, فأصبح هشيماً تذروه الرياح, وكان الله على كل شيء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 وَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً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 Bisal al-ẓālimin badala, ma ašhedtum, halqa al-ṣamāt wa al-ard, wa la halqa زعمت فدعوه فدعوه فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مبقيا ورأى المجرمون أن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 ومناءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنرسلين وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدَحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هزوا وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ, من ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ أعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا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 يَجِدُونَ مِن دُونِهِ مَؤِلاً وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ يَنِي أَوْ أَنْضِيَ حُطْبَاهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُطْبَاهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرْبَاهُ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 Allahu sabirah, wa la aqsihik amrah. Qaala fa in tabag tani, fa la tassalni, طلقا حتى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 ''Olla törhikni min ämrii usra'' ''Fan tolaka'' ''Hattä ää lakiaa gulaamaa'' ''Faqtälä'' ''Kalaa äkkaateltä nafsa zäkiiäta'' ''Bi ghairi nafsa'' ''Lakad he sanoi, että olet oletko sinne, että oletko sinne ja oletko sinne. He sanoi, että oletko sinne jotain, niin فانطلق حتى اذا اتى اهل قريه استطعم ما اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما يريد أن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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.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 إِنَّهُ زَكَاةٌ وَأَقْرَبُ رَحْمًا وَأَمَّا الجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا, ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري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 اَخِذَ فِيهِمْ <تصفيق> حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ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 أتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال فخو حتى إذا جعلهنا وقال أتوني قال أتوني قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء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 وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْ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 للقائهي فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا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 لكم يوحى الي أَنَّمَا الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا